ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخنف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت فإذا ذهب الخنف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير هؤلاء لَمْ يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن جاء الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أمبال